لَ إِنكُ تَج السَّب آيَسِ فَتِ بِجَئِ كُ تَ مِنَ قذِتِين فَأَن ق صَغُ فَإذَاهِي يَ صُربَانُ انْزَعَ عَيْنَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لَا بَصَرًا قَالُوا لَمَّا آمَنَّا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ من أرض فماذا تأمرون قالوا أرجل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء فَحَارَتُوا فِي فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم لمن قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّ فُمْ لَنَا مِنَ لما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحجن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أُحِينا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْقُونَ أَوْ قَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَغُونَ لِبُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وأنقي السحرة ساجدين